ما ظننتم أي يخرجوا وظنوا أنه مانعتهم حصونهم وظنوا أنه مانعتهم حصونهم من الله فأتاه الله من حيث لم يحتسب وقدف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم.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 ومن يشاق الله فان الله فان الله شديد العقاب ما قطعت من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله فبإذن وما أفعى الله على رسوله منهم ثم أوجفتم فما أوجفتم عليه من خيله ولَكَبِلَ ولكن ولكن الله يسلِط رسله على من يشاء على قام على كل شيء قديم ما فاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وما نهاكم عنه فهته واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا منه يتقون فضلاً من الله ورضاه ويُصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوا أداراً والإيمان من قبلهم يحبون يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون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 ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا 119. لئن أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نضيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون 110. 124. لأنصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون 125. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلون جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باءس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين أولهم قريبا ذا قوة باء أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر فلما كفر قال إني بريء لَنِيم فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جزاء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 رسولا ففنسا من هم المنافقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفاسقون